أسافر عنك وتسافر معاي ترافقني في حلي وارتحالي أغيب وترك العالم وراي ولحم الغيه طيفك في خيالي أسافر عنك وتسافر معاي ترافقني في حلي وارتحالي عظيم وترك العالم وراي ولحم الغير ضيق كبير. في الغرب مرايك تصور صورتك دايم في بالي وانسى غربتي وانسى عنايك وحس ان معي ما هو بالحالي وجوه الناس في الغرب نسى غربتي ونسى عناية وحس انك معي ماهب لحالي أنا مالي سواك انت عن غالي لأنك أول وآخر مناية وأول حفظ لي وآخر وتالي مثل مالك في هالدنيا سوايا أنا مالي سواك انت عن غالي لأنك أول وآخر مناية أول حد لي آخر وتعالي. اي لو وشوقي وفرحتي ولهفت سوالي هل انت تقتلي وشاقك روايد كذر شوقي لكبدي يچلي علي حبيبي عاندلك شايل وفاي وشوقي وفرحتي ولهفت سوالي halen tichter tegen uw schaduw aan, kelder zoog in elk bedietchenlijali, alsaf ik niet de pali word de pali, arribt ولحم الغير طيبك في خيالي ولحم الغير طيبك